الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحديثنا اليوم في هذه المحاضرة عن الاختلاف وما دار في هذه الأيام من التشبيه وبث الشبهات في هذا الأمر المجمع عليه عند علماء المسلمين فقد نقل عدد من علماء المسلمين هم البكر العامري والنووي والحجر وكل من تقدمهم ينقلون عن علماء المسلمين الإجماع على تحريم الاختلاف وحديثنا اليوم لرد هذه الشبهات التي أثيرت في الصحف والمجلات اليوم ومناقشتها فنقول مستعينين بالله عز وجل أما بعد فإن من منهدي أهل الإيمان وأهل الإسلام عدم تتبع المتشابه المخالف للمحكمات وعدم إثارته بين الناس وإنما هذه طريقة أهل البدع وأهل الشهوات ورثوها عن أسيادهم الأوائل من المنافقين والمنافقات ثم إذا أثيرت هذه الشبهات وهذه الإشكالات وبثت كما هي الآن اليوم في وسائل الإعلام بثت بقوة ونشرت فالواجب على أهل العلم وأهل الإيمان عدم السكوت عن هذه الشبهات بعدما نشرت وأثيرت يجب عليهم أن يتكلموا وأن ينصحوا وأن يبينوا الحق لما آتاهم الله عز وجل من العلم والهدى والنور فيقذفون به هذا الباطل من الشبهات كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر هذا الواجب على أهل العلم ولذلك أهل الشهوات وأهل الشبهات أخبر الله عز وجل بأنهم يريدون من أهل الإيمان وأهل الإسلام أن يضلوا ضلالا بعيدا وأن يزيغوا عن دين الإسلام كما قال سبحانه ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم فيأخذون ما يوافق شهواتهم من المتشابه مما ورد في كتاب الله أو السنة ويتركون المحكم وهذا شأن كل مبطل وكل صاحب هوى سواء كان مريض القلب بالشبهة في مسائل الاعتقاد أو مريض القلب بالشهوة في مسائل الطهر والنقاء والبعد عن الزنا والفواحش وما شابهها. وهم بين أمرين هؤلاء أهل الشبهات وأهل الشهوات. فأهل الشبهات يلبسون على الناس في عقائدهم في توحيدهم وفي إيمانهم بالله عز وجل وأهل الشهوات يلبسون على الناس فيما حرم عليهم من المحرمات التي حرمها الله عز وجل حتى لا تنتهك المحارم ولا تدنس الفضيلة والشرط ولذلك ترك الدليل الواضح وترك المحكمات البينة هو طريق كما قلنا أهل الشهوات وأهل الشبهات كما تقدم في حال العصر الأول كالرافضة والخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهلية وغيرهم من الفرق وهم أشبه الناس بالمنافقين ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة في قوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه اذا رايت هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم فانهم الذين سمى الله وكما جاء في الحديث ايضا الذي في الصحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات وفي لفظ مشبهات فمن وقع في المتشابه وقع في الحرام وقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله وعرضه وهذه الأمور الثلاثة هي التي دائما يشبه عليها من يشبه من أهل البدع وأهل الشهوات وأهل الأهوات وهي أمور الدين وأمور المال وأمور العرض وأمور الدم وهي أسباب الفتن أن تستحل الدماء أو تستحل الأموال تحل الدماء المحرمة المعصومه أو الأموال المحرمة المعصومه أو تستحل الأعراب المحرمه المعصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله وعرضه ودمه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه فهذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل الإيمان وأهل السنة البعد عن المتشابه والأخذ بالمحكم وهذه المقدمة أردتها حتى تنتبه إلى أن أهل السنة وعلمائهم من أصحاب رسول الله وسلم ومن جاء بعدهم هم الذين يتبعون المحكم ويأخذون به وأما المتشابه فيردونه إلى المحكم لبيان ما اشتبه على الناس فيه يردونه إلى ما أحكم من الآيات والنصوص وإن لم يعي بعضهم هذا المتشابه لا يتركون المحكم من أجله وإنما يقولون الله أعلم به ما اشتبه عليهم ولم يستطيعوا بيانه بالمحكم وتفصيله وتوضيحه قالوا الله أعلم به آمننا به كل من عند ربنا وهو دعائهم الذي يدعون به يقولون ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذا دعاء المؤمنين وأما أهل الأهواء والشبهات فيتبعون ما تشابه منه منه ارتقاء الفتنة وارتقاء تأويل ثم هذا أوال الحديث عن الاختلاق بين الجنسين بين النساء والرجال أو جنس الذكور والإنان ولنعلم قبل أن ندخل في هذا الباب أن لقاء النساء بمحارمهن من الرجال هذا لا إشكال فيه ولا نزاع في جوازه ومحارمهم قد سماهم الله عز وجل وليس هذا مبحثنا حتى لا يطول الوقت ومعروف المحارم المرأة وأما الثانية فإذا حصل أمر ثاني هناك لتوضيح محل النزاع و محل النقاش في مساله الاختلاط حتى لا يلبس من يلبس فنقول لقاء النساء بغير محارمهن من الرجال لغرض الفساد يعني لو كان هناك اجتماع في دور خنا وفساد وريبة ويذهب الرجال والنساء يستمعون فيهن في هذه الأماكن هذا لا اشكال في تحرينه ولا احد يتكلم ويقول ان هذا جائز جائز فتح مثلا دور الخنا ودور البغاء وغيرها مما هو محل الفاحشه هذا لا اشكال في تحريمه لكن لقاء النساء بغير محارمهن من الرجال لقاء يحتمل امرين اما لقاء محدود عادل وهذا يكون لقضاء حاجة سريعة مثل لقاء المرأة في السوق لبائع فتكلمه بكلام محدد على قدر الحاجة ليس فيه اخضاع في القول تسأل عن سعر شيء أو قيمته أو سؤالها لعالم تستفتاء من غير خبوع أيضا في القول أو ما يتطلبه من الكلام العابر عند الاستئذان وغيره مع شرط عدم الخضوع في القول، فهذه مواطن حاجة محدودة قليلة يكون فيها لقاء ليس فيه أيضا كشف ما حرم الله عز وجل على المرأة ان تكشف وإنما لقاء بالكلام في مواطن محددة مع اتخاذ الحيفة التي أمر الله عز وجل بها في ستر المرأة وحجابها كما سيأتي ليانا بقي عندنا لقاء النساء والمح... والنساء عموماً والحريب بغير محارمهن من الرجاء أيضاً لقاء مباشراً ولكن ليس محدوداً وليس عابراً وإنما مقصوداً مستديماً كلقاؤهم على أماكن العمل وجلوس معهم في المكاتب والخلوة بهم أو الجلوس مع الرجال الاجانب عنها جلوسا يستمر لاوقات طويلة يطول فيه الحديث والنظر والاجتماع وكذلك في مقاعد الدراسه التي يطول فيها الاتصال فيما بينهم واللقاء والنظر بينهم والاجتماع والحديث وملامسه اليد وايضا شن الاطياب من بعضهم البعض فهذا هو محل بحثنا الان هذا اللقاء المباشر بين الجنسين غير المحارم المقصود المنتظم من غير ضروره وقلنا مباشر حتى يخرج بذلك ما يكون من وراء حجاب في كل احواله لان إذا اذا حدثوه من وراء حجاب لحاجه فالحمد لله مع أننا نقول لا يكون الحديث مع من وراء حجاب دائما ولقاءا مستمرا فاخرجنا بالمباشر هذا اللقاء ان يكون بين من وراء حجاب طيب فقط لقاء من وراء حجاب طيب والسمرار الجلوس لا نقول المقصود المنتظم اللقاء المباشر المقصود المنتظم بينهم بين الجنسين مثل العمل والتعليم المنظم والاجتماعات الخاصة والعامة الدينية وغير الدينية التي يكون فيها لقاءا منتظما مستمرا من غير ضرورة وقلنا بلقاءا مستمر منتظما ولا يكون عادرا حتى يخرج من هذا من اللقاء المنتظم يخرج الطواف والرمي والسعي فهو غير مقصود وغير منتظم وفيه ايضا هذا الطواف والرمي فيه الاوامر الشديده بعدم مخالطه الرجال النساء وسوف ياتينا بيانه كما هو حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واللقاء العابر يدخل فيه مثل الدخول على المخطوبه لرؤيتها وإن كان مقصودا لكننا نقول إن كان عابرا وليس منتظما مستمرا مستديما وإنما لرؤيتها مع وجود المحرم والرؤية المعتادة فهذا أيضا قد اذن فيه في هذا المقصد ولان هذا امر لا بد منه لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرى الرجل خطيبته كما جاءنا في بيان كما سوف ياتينا ان شاء الله في بيان الحجاب ويكون في ذلك غير متعدن الاذن الشرعيه لانه ينظر إلى المراه لوجهها حتى ينظر نظر طالب للزواج طالب طالب للأمر الحلال من غير بغي ولا اعتداء في نظره أو في تشهيه وإنما قصد النظر للمرأة لأمر الشارع حتى يكون هذا أدعى للوئام بينهما وهذا التعريف هو لأجل أن نوضح ما هي هذا الاختلاط، وهو أن يكون هذا الاختلاق واللقاء المباشر بينهم يمكن فيه الاتصال فيما بينهم بالبدن بالمزاحمه أو باليد بالملامسة أو بنظر العين أو بالكلام والاستماع واستماع الأذن أو بالشم فيجد كل منهما رائحة عطر الآخر وهذا مجموع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم كل جزئية من هذه الجزئيات التي بالاختلاف. كل جزئية وليس مجتمعة بل كل جزئية محرمة فكيف إذا اجتمعت فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الأينان تزنيان وزناهما النظر وهو النظر بين الرجل والمرأة نظر المرأة أو نظر الرجل ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنات والمؤمنين فقال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهن، فهذا أمر من الله عز وجل كما هو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن العينان تزنيان وزناهم النظر فأمروا بحفظ أبصارهم حتى أن يغضوا من أبصارهم حتى يحفظوا فروجهم والغض من الأبصار حتى تخرج النظرة الفجأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة فقال الأولى لك والثانية للشيطان يعني أنها هي النظرة المحرمة الثانية لأن نظر الفجأة يجب عليك صرفه مباشرة ولأجل ذلك قيل كل المؤمنين يغبوا من أبصارهم فإن حصل نظر فجأة فغض البصرة لأن النظر الفجأة لا يمكن أن يحترج منه الرجل أو المرأة وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ما قال الله عز وجل يحفظ أبصارهم أو يحفظنا أبصارهم لأن حفظ البصر مطلقا يعني أن تغمض عينيها تماما حتى لا يقع نظرها على رجل وهذا لا يمكن أن يحترج منه فعلم أن النظرة الأولى لك والنظرة الثانية للشيطان فعلم أن العين تزني وزناها النظر وهذا يكون بوجود الرجال الأجانب بجانب النساء الأجنبية وغير محال ثم أيضا من صور الاختلاط مع النظر يوجد الاستماع فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع والاستماع هو إنصات بعضهم للآخر وليس كما يزعم بعض الجهلة في زماننا هذا في زمان هذا العلم أن الاستماع هو الاستماع بشهوه هذا ليس صحيح بل الاستماع هو الإنصات للشيء وأما السماء فهو أن تمر أنت آذرا فيصل إلى صوتك أو إلى أذنك صوت أحد تكلم كلاما وأنت مار لم تقصد إلى الاستماع إليه فالاستماع أن تقصد إلى سماع كلامه هذا هو الاستماع في لغة العرب فالاذنان تزنيان وزناهما الاستماع إذا استمعت المرأة للرجل الغير محرم بكلام كلام بين وكلام يدعو إلى فحش وغيره ليس فيه علم ولا فيه أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا مصلحة فيه لهذه المرأة فإن هذا مما حرم الله وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زنا الأذن الإشم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والأنف يزني وزناه الشم فزنا الأنف الشم سواء وجد الرجل قصد أيل النساء الاجنبيات عنه عن حتى يجد ريحهن من العطر الذي يتعطرن به فإن هذا زنا أنف وهذا معناه محرم والا لما سمي زنا كذلك المراه اذا قصدت ان تتعطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعطرت المراه وقال في الروايه اذا تبخرت وخرجت ومرت بالرجال ليجدوا منها ريحها فإنها زانه او قال فإنها كذا وكذا فهذا ايضا من المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه زنا وقال أيضا صلى الله عليه وسلم واليد تزني وزناها اللمس وفي رواية البخاري وهو بمعنى اللمس وزياده فاللمس باليد بين الجنسين الرجال والنساء الغير محال هو أيضا من الزنا فلا يأتي أحد ويقول ليس هناك دليلا صحيحا صريحا في تحريم مصافحة الرجل المرأة أو المرأة للرجل إذا ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي في صحيح مسلم وغيره وزنا اليد البط أو اللمس ما معنى إذا لم يكن المصافحه بين الرجال والنساء الأجانب ولا شك أن الزيادة في اللمس من البدن الزائد هذا لا شك أيضا في حرمته فكل لمس مهما كان مقصودا فإنه من هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه زنا اليد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النساء أن يصافحنه في البيعة في مقدمه إلى المدينة قبل نزول الحجاب قال إني لا أصافح النساء كما في موطأ مالك والسنن وغيرها قال لا أصافح النساء وكلامي لامرأة ككلامي لمئة امرأة وقالت عائشة كما في صحيح البخاري والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إنما كان يبايعهن كلاما وهذا صريح في اجتناب ملامسة الرجل للمرأة الاجنبيه عنه فكيف يقال بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقدنه إلى المدينة يقول لا أصابع النساء ثم يقولون أنه كان يبيث عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتبلي رأسه لم تمس يده فقط، مست رأسه وغلفه، وأيضاً كشفت رأسها عنده. هذه لا شك أنها من محارمه كما قال ابن عبد البر وغيره. ولعل يأتينا تفصيله. لا يشك مسلم أن أم حرام بنت ملحان الحان وأم سلين من الحان أنهما خالت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ولا يشك مسلم أنهن من محرنه إما نسبا وإما رضاعه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل بيت امرأة غير بيوت نسائه إلا بيت أم سليم وأم حرام بالبحان فعرف أنهن من المحارب، وإلا لتصيد هذا المنافقين وقالوا أن الرسول يدخل على النساء الأجنبيات عنه ثم يا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أصافح النساء ثم تقولون أنه يقول لأم حرام ويأتي عندها ويضع رأسه عندها رأسه وتمسه وأم سليم تسلس العرق من جنبه صلى الله عليه وسلم وهو نائم يقيل عندها على تراشها وتسلس العرق وتضعه في سكك الطيب وهي قوارير الطيب تقول هو أطيب طيبنا وأيضا نستشفي به لصدياننا فقال أصبت كيف لا يكون هؤلاء النساء محارما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي يقول للنساء الذين أردنا بايع مبايعته إني لا أصابح النساء إذن هؤلاء النساء هن من المحارم أم سليم بن ملحان وأم حرام بن ملحان رضي الله عنهما وإلا لما كشفت رأسها عنده أم حرام بن ملحان كما في الحديث وهي تغسله إذن مس اليد زنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل تزني وزناها المشي زنا الرجل المشي المشي إلى أماكن الخنا أو إلى الزنا وإلا لم يواقع لم يصل إلى المواقعه لكنه مشى إلى أماكن الفساد فهذه فهذا من زنا الرجل أيضا الرجل تزني في مزاحمتها للنساء في أماكن النساء يأتي ويزاحمهن بمشيه قريبا منهن وهن أجنبيات عنه أو تأتي المرأة لتزاحم الرجال وتمشي بجانبهم وهم أجانب عنها فهذا من زنا الأقدام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن مالك بن ربيعه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق هكذا قال الصحابي رضي الله عنه وهؤلاء الجهلة الحمقى في هذا الزمان يقولون لفظ الاختلاط لا يعرف في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يقول الصحابي فاختلط الرجال مع النساء بالطريق هذا اختلاط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريقة عليكنا بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار انظر الاستجابه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المرأة توفق بالجدار حتى إن توبها ليتعلق بالجدار من نفوق هذه لأجل بعدها عن وسط الطريق الذي هو ممر الرجال وهذا هو حال من يقولون سمعنا واطعنا لأوامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا شأن المؤمنين والمؤمنات ان يقولوا سمعنا وأطعنا ذاك حال اليهود والامم الضاله يقولوا سمعنا وعصينا ومنه هذه المزاحمه ما ايضا اخرجه البخاري في صحيحه عن ابن جرير قال اخبرني عطاء وفي الحديث قال قلت كيف يخالفنا الرجال وعطى من التابعين يروي عن العائشة رضي الله عنها فقال له في الحج كيف يخالطنا الرجال قال أحد الصحابة يناقش أحد التابعين بعضهم من بعض قال إنما نزل الحجاب وكان الرجاء والنساء يطوفون للبيت يعني طافوا بعد نزول الحجاب لأنه هم أحد أمراء المدينة أن يمنع, الرجال أن يمنع النساء أن يطوفون إلا بعد ما يطوف الرجال فقال لا قد طافوا في زمن النبي صلى فقال قلت كيف يخالطنا الرجال ما لا يمكن فقال ماذا قال قال لم يكن يخالطنا الرجال كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم هذا يقول كيف يخالطنا ثم يأتينا الجهله الحمق في هذا العصر ويقولون لم يأتي لفظ الاختلاط هو وفي حديث رضي الله عنه في البخاري وفي سنن أبي داود يتكلم أصحاب النبي صلى وغيرهم بلفظ الاختلاط لم يكن يخالطنا كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالفهم حجرة يعني معزولة منعزلة عنهم إما أن يكون بعض محرمينها يحتجرنها والاحتجار هو مثل جعلك في حجرة في مكان محجوز عن الآخرين فيكون حولها من محارمها ما لا يجعلونها تمس الرجال فتطوف حجرة من ورائهم ولذلك عائشه رضي الله عنها كما في المصنف بسند صحيح جاءتها أمه وقالت يا أم المؤمنين إني لم أدى في الطواف حتى قبلت الحجر أو مرتين او ثلاثه فقالت ام المؤمنين رضي الله عنها لا اجرك الله لا اجرك الله اي عسى الله الا يعطيك اجرا او اسال الله الا يعطيك اجرا او قد فعلت فعلا لن تؤجري بل سوف تتحملين وزرا بسببه لا اجرك الله لا اجرك الله اتزاحمين الرجال هلا هل كبرتي ثم مررت يعني كبرتي عندما حاذيتي الحجر الأسود كبرتي بإشارة ومررت كغيرك من النساء الأخريات الفاضلات المؤمنات التقيات العفيفات التي لا يزحمن النساء هذا مقصود عائشة رضي الله عنها ولذلك قالت لا أجرت الله هلا هل كبرتي ومررت زحمينا بجانب وهذا فصل بين الرجال والنساء حتى في الطواف وفي السعي ولذلك المرأة في السعي لا تؤمر بالهروله بين العلمين تمشي في حافة الطريق بعيدة عن الرجال كما مر بنا في حديث أبي داود فهذا زنا الأقدام في هذا الحديث العظيم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والقلب يتمنى ويشتهي والفرد يصدق ذلك أو يكذبه اي يوقع في الباحشة العظيمة والزنا الأكبر فسد النبي صلى الله عليه وسلم لتحريم الاختلاط سد المنفذ والمنافذ إلى هذه الجريمة العظيمة التي حرمها الله ورسوله وهي جريمة الزنا. فقال النظر العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها الاستماء والأنف يزني وزناه الشم واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك او الكذب هذا توضيح هذا الحديث لأن هذا الحديث هو عمده في بيان معنى الاختلاط المحرم الذي حرمه الله ورسوله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الاختلاط حرام لانه قد ياتي اناس يفسرون هذا الاختلاط إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم كيت أو كيت أو كذا أو كذا وإنما جاء بتفسيره تفسيرا واضحا بينا حتى يقطع كل عذرا كل عذر يحتج به أهل الشبهات وأهل الشهوات، ففصل في تحريم الاختلاط أن حرم النظر بين الرجل والمرأة الاجنبيه وحرم الاستماع، وأمرها حتى إذا احتاجت في الكلام أن تتكلم بإيه بكلام مقتضب ليس فيه خضوع والانيون على قدر حاجتها وكذلك في تعطرها ان حتى اذا خرجت الى العبادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خروج المراه الى المسجد امرها ان تخرج تفلة قالوا قلنا تفلات ما معنى تفلات اي غير متعطرات وامرهن بان يصلين في بيوتهن كما جاء في احاديث كثيره متوافره عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان صلاه المراه في حجرتها وفي خدرها وفي ابعد مكان في بيتها انه افضل من صلاتها في دارها اي في المكان الواسع من دارها وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فكلما كانت ابعد عن الرجال كلما كان الاجانب كلما كان افضل لها لحقها كما قدري خير للمراه الا ترى الرجال ولا يراها الرجال يعني الاجانب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تمنعوا امه الله مساجد الله ليلا يعني في الليل وهذه زياده صحيحه وثابته ومهمه ولذلك لم يعرف في نساء المؤمنين والمؤمنات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا الخروج في اوقات الليل مثل صلاه العشاء وصلاه الفجر حتى انهن يبادرن الخروج من صلاه الفجر التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بغلس يعني في ظلمة يبادرن الخروج ولا يعرفن من شده الغلس الغلس مع تحجبهن ولبسهن الجلابيب التي يغطين به وجوههن واجسادهن ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها هذا الحديث معناه للنساء يا أيتها المرأة كلما تأخرت في بيتك ولم تأتي إلى المسجد فإنك تكونين خير من المسابقة إلى المسجد فليس للنساء أن يسابقنا الرجال إلى المساجد بل كلما تأخرنا كان أفضل بحقهن ولذلك التي تسابق وتأتي مبكرة للمسجد يجب عليها أن تكون في أول صفوف النساء وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول فالاول وليس لها أن تتأخر إلى الصف الأخير كما يظن بعض النساء فيتمنى الصف الاول بالاول فالتي تتأخر ولا تاتي الا وقد اقيمت الصلاه وتتأخر فتصلي باخر آخر النساء خير من التي صلت في اول الصفوف لانها تاخرت عن المجيء إلى المسجد فلم تزامح الرجال في المسجد والتي صلت في بيتها خير من هذه التي صلت ايضا في آخر الصفوف والتي صلت في مخدعها وفي اخر حجه في بيتها خير لها خير من التي صلت ايضا في دارها او في مسجد قومها فكلما ابتعدت المرأة عن أعين الرجال الأجانب كلما كان خير لها حتى في عباداتها إلا ما لا بد منه كما قلنا في الحج والعمرة مع طوافهن محتجرات بعيدات عن ملامسه الرجال ولذلك أمر الله عز وجل النساء الا يتشبهن بنساء الجاهلية فقال الله عز وجل في كتابه وقرن في بيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله فعرف لما أمر الله عز وجل بهذا الأمر أن القرار في البيوت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين جميعا لماذا؟ لأنه قال واقمنا الصلاة واتين الزكاة وطعن الله ورسوله هل هذا خاص اقامه الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل هو عام لجميع نساء المؤمنين فقال وقرن في بيوتكن أي اثبتنا في البيوت وزمن البيوت ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى قال بعض أهل العلم يعذى إلى مجاهد قال الخروج إلى الأسواق ولم يذكر الزينه والتزين مجرد كدرة الخروج والولود هذا مذموم في المراه بل المراه ان تقر في البيوت ولا تتبرك ولذلك الله عز وجل انتدح نساء الجنه فقال مقصورات في الخيام ما معنى مقصورات اي لا يخرجن من خيامهن للمؤمنين في الجنه والجنة ما هي الجنة التي لا ريبة فيها ولا ظن سوء أبدا ومع ذلك مقصورات في الخيام وقرن في بيوت كل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحسان الى المراه وقال إنهن عوان عندكم في البيوت وقال إنهن يحرم حق الضعيفين المرأة واليتيم فلما ذكر أنها عوان عندنا في البيوت والعاني من هو؟ العاني هو الأسير فشبه المرأة في مكوتها في البيت وعدم خروجها وملازمتها للبيت وقرارها في البيت وهذه المؤمنة شبهها بالأسير الذي لا يسمح له بالخروج من أسله ومن سجنه فشبه المرأة بالعاني والعواني الذي معناه الاسيرات والأسرة فقال إنهن عوان عندكم في بيوت وهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم ليس إنكارا وإنما تقريرا لهؤلاء المؤمنات بدليل أن الله عز وجل قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فالقرار في البيوت هو أعظم صفات المرأة المؤمنة ثم بين الله عز وجل في مباعدة الرجال على النساء أيضا قال تعالى سبحانه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن فبعضهم يقول إن السؤال هنا المراد به سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فنقول قال تعالى في اخر الايه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب قال ذلكم يعني هذا العمل الذي هو السؤال المتاع والحاجة التي تسألونهم من وراء حجاب أي ستر بينكم وبينهم لا ترونهم ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن هل طهر القلوب طهر قلوب الرجال والنساء لا يطلب إلا من الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم مطلوب من جميع المؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة بلا شك وإجماع بين أهل العلم أنه مطلوب من جميع أهل الإيمان وأهل الإسلام إلى يوم قيامة إذن ما تقدم في الآية مأمور به جميع أهل الإسلام وأهل الإيمان إذا سأزموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ومعنى هذا أن من لا يسأل النساء من وراء حجاب فان هذا اقذر وانجس لقلوبكم وقلوبهم فالله الله في طهر القلوب وهو الا تساءل النساء الاجنبيات عنك الا من وراء حجاب ثم قد أمر, النبي صلى الله عليه قد امر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول قولا وهو فرض على ازواجه وبناته ونساء المؤمنين فقال, صلى الله ع... فقال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ويقال لهؤلاء الذين ايضا يقولون انه يجوز كشف وجه المراه نقول هل يجوز كشف وجه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين كلهم جميعا لأنهم في هذا السياق سياق واحد أمور مامورات فيه حتى أن يكون ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين يعني هذا أقرب لعدد معرفته وقوله أدنى ان يعرفنا فلا يؤذين يعني أن لا يعرفن لأن الكلمة تأتي أحيانا بمعنى الضد كما قال الله عز وجل اكاد أخفيها يعني في أمر الساعة قال أهل العلم معنى أكاد أخفيها أي أظهرها وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عكس معنى الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المختفي والمختتية وهما كما قال أهل العلم الذين يخرجان الأكفان من القبور يحفرون قبورها يخرجون الأكفان ويسرقونها وهم يظهرون الأكبال ويذهبون بها فثم يظهرون هذا المختفي والمختفية فهنا معنى أن يعرفنا فلا يؤذين أي حتى لا يعرف صورهم ولا ألوانهم فلا يؤذين لأن الرجل يطمع في لون المرأة وبشرتها وأما ما ظهر من الزينة التي ليس للمرأة ملك فيها ولا قدرة على إخفائها كما قال الله عز وجل في أمره سبحانه بان المرأة تستر ولا تخرج متجينة قال إلا ما ظهر منها ولا يبدين دينتهن إلا لبعولتهن فقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين دينتهن ضرب الخمور على الجيوب يعني من الرأس على الصدر لماذا لأنه في سنة سعيد بن من منصور بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشه ام المؤمنين قالت تسدل المرأة خمارها على وجهها من راسها يعني خمارها تسدله من راسها على وجهها ولانه صح في الصحيحين في حادثه الاب ان ام المؤمنين عائشه قالت لما تخلفت عنهم وذهبوا وهي كانت ذهبت لقضاء الحاجات فرجعت فلم تجدهم لانها كانت خفيفه في وزنها فحملوا الهودج ووضعوها على الجمل وذهبوا يظنون انها بداخل الهودج وذلك بعد الحجاب تقول فما راعني تقول فجلست فنمت في مكان مكان وقال سوف يفتقدون ويرجعون الي تقول فنمت ولم يوقظني الا استرجاع صفوان بن معصر رضي الله عنه تسمع استرجاعه يعني تسمعه يقول وهو بعيد عنها يقول إن لله إن انا لله واني راجع لانه راى شخص او ضلال شخص ناعم وهو هيئه رأى عليها حجاب لكن من بعيد يسترجع حتى يوقظها حتى تستدرك نفسها تقول فقمت فابتدرت تقول وكان يعرفني قبل الحجاب فتدرت خماري وجلبابي تقول فأخذت جلبابي ما قالت حجابي؟ قالت جلبابي الذي هو مأمور في الآية به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته والنساء المؤمنين تقول فغطيت بجلبابي على وجهي فغطيت وجهي بجلباب لأن هذا هو الذي يكون معهن عند الخروج والدخول هو الجلباب أما الحجاب الحجاب يكون بالجدار وبالباب وبالستائر هذه كلها حجب وهي المقصودة في, في آية الحجاب إذا سأتهمهن متاعا فسألهن من وراء حجاب أي من وراء جدار أو من وراء باب أو من وراء ستارة ليس المقصود بالحجاب هنا تغطية الوجه فقط وإنما تغطية الوجه أمر به النساء عند الخروج إلى الأسواق الذي لا, بد لا تستطيع أن تحمل معها شيئا مربعا يحيط بها جميعا وإنما أقل ما تستطيع بذات تغطية الوجه ويديها وتغطية بدنها أما الزينه الظاهرة إلا ما ظهر منها فما هو هو طولها وجسمها وامتلاء جسمها هذا لا تستطيع وكذلك الشباب لا تستطيع أن تمشي كالعجائز أو تغير من فوق. ما تستطيع في هذا فهذا يظهر من غير إظهار منها وكذلك الثياب التي عليها ظاهرها لأن الثياب تبين طول المرأة فكيف تستطيع أن تقصر نفسها وغير ذلك من الزينه التي يعني تظهر من غير قصد ولا اراده ولذلك قال الا ما ظهر منها ما قال سبحانه الا ما اظهرنا منها لان الوجه واليدين اظهار بقصد والله عز وجل ما اذن ان يظهر من الزينه شيء ولا شك ان الوجه واليدين من زينه المراه فهذه اشاره وليس هذا محل ايضا توضيح الحجاب بكامل لكنها اشاره لبيان الحجاب الذي بينه الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فاذا عرفنا هذه التفاصيل في تحريم الاختلاط بما قدمنا من حديث زنا العين وزنا الاذن وزنا الانف نرجع الآن إلى شبهات هؤلاء الذين لبسوا ببعض ظواهر النصوص لم يتاملوا فيها ولم يتدبروها إما في ذاتها أو بجمعها مع غيرها من النصوص أو بردها إلى المحكم من النصوص الصريحة الصحيحة فمن هذه الاحاديث التي لبسوا بها على كثير من الناس أحاديث علم يقينا أنها مما جاء قبل الحجاب وهو مثل مثلا مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الربيع بنت معوذ في صبيحة عرسها ثم جاء وجلس عندها وجاء أزويريات يضربنا بالدب ويغنينا ويقول عندنا رسول الله أعلم ما في غدي فقال لا تقولوا هذا وقولوا الذي كنتم تقولون يعني من الترحيب وغيره هذا الحديث يلبسون به وهم لم يفهموه اولا لا ليس فيه أنه بعد الحجاب بل هذا نقطع انه قبل الحجاب أو نقول ليس فيه دليل على انها غير محتجبة فربما كانت محتجبة ثم نقول أيضا وزيادة زوجها يكون موجود لأن في صبيحة عرسها طيب لماذا النبي صلى الله عليه جاء دخل عليهم لأنهم هم يطلبون الزوج والزوجة يطلبونه ما ظنكم لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الان بين ظهرانينا ويقام عرس وانت تستطيع ان تدعو النبي صلى الله عليه وسلم لك خاصه انت وعروسك مراه وزوجها او هو وزوجته ها يجئدون الرسول صلى الله عليه وسلم ان ياتيهم في الصبيحه ثم يدعو لهم يدون بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لان استغفاره ودعاء للمؤمنين امر مجاب ويبارك لهم في زواجهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الرحمن بن عوف يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير لما اخبره عن زواجه وقال اولم ولو بشاه هذه الدعوه الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن هو جدت هذه البركه في نفسي حتى والله اني اظن اني ما لو رفعت حجرا في الارض اخرت هذا الحجر أو رفعته لو وجدت تحته شيء ينفعني من شده ما أجد من البركه التي دعا لي بها النبي صلى الله عليه وسلم أو تظنون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرقون في مثل هذه المناسبة التي هي مبنى بيت من بيوت المؤمنين الآن يبنونه ويؤسسونه لاولاد وبنات قادمين يريدون أن يكون أطله دعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم يبارك لهم في أبنائهم وأولادهم وبناتهم حتى ينشاوا على الطهر والعفاف والثقى والدين هذا هو الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عندها لا نشك النام متحجب إن كان هذا بعد الحجاب لا نشك وأن زوجها عنده عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو أن رجل بمرأة إلا ومع هذه محرم ومحرمها زوجها لأن في صبيحة عرسه أين يذهب هدى زوجته حتى لو لم يذكر في الحديث لأن عدم ذكره ليس دليل على العدم وهذا أصل عند أهل العلم لان النصوص الأخرى تدل, تدل على ذلك ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنا إلى ما ينهانا عنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلونا رجل بامرأة وهو الذي يقول لا أصابع النساء فاذا عرفنا ذلك جزمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا معه محرمها زوجها وأنه إن كان بعد الحجاب فهي ايضا متحجبة وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في ذلك ومثل ما يقال أن أبو سيد أيضا ما ورد في قصة أبو سيد الساعدي رضي الله عنه أنه جعل نبي صلب في أيضا يوم عرسه يقول فما صنع لهم طعاما ولا قربه اليهم إلا امراته أم سيد بلت ثمرات في ثور يعني في إناء في التور هو الآنية الصغيرة من حجارة هذا الثور من حجارة مصنوع بلته هذه الثمرات في الليل وهذا يسمى النبيذ الذي هو غير مسكر لانه في وقت يسير لم يقذف في فبلت هذه التمرات فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام اماتته له يعني هذا التمر اماتته ونقته فسقته النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياه تدفعوا بذلك طيب هذا المعنى هذا هؤلاء الجهل يقولون من لوازم هذا ان المراه تنظر للرجال وتخالطهم نقول وهل تظن ان ام اسيف مثل النساء المعاصرات لكم ايها الجهله مثل النساء الغربيات وغيرهم بحيث انهم يدخلون وهن كافرات يدخلون مع الرجال الكفرة ويخالطونهم يجلسون معهم لا انما مقصود ابو اسيف اي ايها النساء اللاتي يتزوجنا لا تثقلن على ازواجكن بطلب الخادم بطلب الخادم فوالله في بيوم عرسي يعني يوم عرسه ويوم طبيحة عرسه أو ليلته ما كان يصنع الطعام إلا زوجتي انظر إلى تواضعها ما قالت أنا عروس لن أصنع طعاما ولن أفعل شيئا لا بل قامت بالطعام وصنعت الطعام وهيئته له وقربته إليه لا شك تقريب الآن لما أقول جاءني ضيوف هو ما صنع لنا طعام إلا زوجتي وقربته إلينا ما معنى قربته إلينا يعني جاءت كاشفه حاسرة ويرونها وليس بيننا وبينها أعجاب لا قربته يعني هيأته ثم ذهبت وأخبرتني فقلت تفضلوا أو هذا الطعام او ذهبت وأخذته منها فهي التي قربته حتى أوصلته إلى قريب مني ثم أخذته منها وأعطيتها الرجال أو يظن أن أبو سيد ينتظرها تدخل عليهم هي التي تدور وهو جالس هو المضيف لا بد أن يذهب ويتناول ويعبر فمعنى تقريبه تقريبها لهم يعني انها هيئته وتم ما عليها من الواجب في إصلاحه. لا أنها تخرج كاشفه حاسرة إلى الرجال وتخالطهم وتكلمهم حسن هذا الفهم السقيم الذي لا يرد الى النصوص ثم قيسوا على هذا كل الاحاديث التي تكون بهذا الصحه وننتقل إلى حديث آخر شبه به مثل حديث ام سليم وام حرام وقد اشرنا اليه في مقدمته خاصه حديث ام حرام بنت الحاكم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ويقيل عندها ففي صحيح البخاري وسننة في وغيره وغير هاجم مجموع الروايات الصحيحة بهذا النفذ الذي أذكره لكم الان قال فيقيل عندها تفلي رأسه تقول افلي رأسه فيقيل وينام تقول فنام النبي صلى الله عليه ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وكانت أم حرام مثل الحام تغسل رأسها ما أحد يقول أنها تغسل رأسها من فوق الخمار هذا جاهل. هي تغسل بالماء الآن وتغسل بماء ينظف به الشعر فهي قريبة له هي قالت من الرضاعه هي محرم له فكانت تغسل رأسها إذ أنها تركت النبي صلى الله نائما فأخذت وتغفل رأسها ونبي صلى الله عليه وسلم قام وهو ينظر إليها يضحك فقال جاء رسول الله ما يضحكك أتضحك من رأسي يعني تروحك من رأس هذا الذي انتفش بسبب الغصب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنني رأيت في منامي أناسا من أمتي يركبون سبج هذا البحر الأخضر غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة قد اوجبوا وفي لفظ مغبور لهم اوجبوا يعني وفر لهم قالت يا رسول الله ادع الله أن أكل منهم قال أنت منهم ثم رجع ونام من اله قلبي لان كانت قيولته لحظات فنام ثم استيقظ بعد قليل يضحك فقال ما يضحكك يا رسول الله قال اني رايت اناسا من امتي في منامي هذا ملوكا على الاسره او كالملوك على الاسره يركبون ثبج هذا البحر الاخضر غزاه في سبيل الله قد اوجبوا قال تدعو الله ان اكون منهم قال انت من الاولين يعني هؤلاء الرؤيه الثانيه هي باناس اخرين فكانت اول غزوه غذية فيها في البحر جزيرة قبرص وكانت في زمن معاوية رضي الله عنه فنزلت هي في جزيرة قبرص في رواية عند أبي داود قال هو يقول فنزلت في قبرص وقصتها ناقتها هناك فدفنت في قبرص هذه الرواية والرواية التي في البخاري عمير الأسود أو الأسود من عمير قال أنها بعد قبرص جاءت إلى الشام فحدثتهم بالحديث وهذه الرواية أقوى لأن عاشت حتى أنها جاءت من قبرص مع زوجها فنزلت في قبرص مع زوجها لا يظن أنها ذهبت لتجاهد وإنما ذهبت لتخدم مع محارمها مع زوجها عباد بن الصامت رضي الله عنه فرقبت البحر مع زوجها عباد بن الصامت فنزلت في قبرص ثم بعد ذلك جاءوا إلى الشام وتوفيت هناك في الشام هذا على أرجح الأقوال في وفاتها رضي الله عنه فعرف من الحديث أن زعم الزال أن أم حرام بجملحان أن خل النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يقولوا حتى اختلاط يقول الخلوه جائزه مع أننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث متواترة وهي من آخر أيضا كررها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في السنة التاسعة أو العاكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ذي محرم لها وقال لا تسافر المرأة إلا مع محرم أو إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأة طلقت حاجة يعني انظر الحج فرص لسنة التاتح والعاشرة فهذا من آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانطلق مع امرأته ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ان يبقى للغزو او يذهب مع الغزاة مع عظيم اجر الغزو في سبيل الله قال اذهب وانطلق مع امرائي وهذا من اخر ما نزل لانه في الحج والحج لم يحجون الا مرتين حجت ابي بكر السنه التاسعه وحجت النبي صلى الله عليه وسلم السنه العاشره اذا هذا الحديث في هذا في السنه التاسعه او العاشره فعلنا ما يحتجون به من خلو مع النساء فنقول قد جاءت فيه أحاديث ونهي أيضا قبل هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله كما في الصحيح قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت والحم هو قريب الزوج قال الحم الموت سماه الموت النبي صلى الله عليه وسلم هو موت الشرق والفضيلة لأنه يقلب المرأة ويدخل عليها ولا يستنكر دخوله كذلك هذه الاجتماعات المنظمة من التعليم أو العمل إنما مثال الداخلين فيها من رجال أو نساء لا يستنكر لأنه يستمر لماذا؟ لانه صديقها في العمل زميلها في العمل زميلها في الدراسة هو القريب منها الذي يجلس بجانبها فهو شبيه بالحمق الذي يدخل على القريبة قريبة أخيه فهذا موت وموت للشرف كما بينا في تحريم الاختلاط فقال اياكم و عن نساء قالوا رايت الحم قال الحم الموت ثم جاءتنا هذه الاحاديث الصحيحه الصريحه في عدم القلوب عن المرأة إلا هذه محور من الاحاديث ايضا التي يشبهون بها والتي يجب الانتباه لها حديثهم عن ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه جاء إلى بيته وكانت زوجته أسماء بنت عميس تزوجها بعد بعد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما تشهد في مؤتثة سنة ثمان للهجرة فقيل جاء في بعض النراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابا بكر أن يتزوجها فتزوجها أبو بكر رضي الله عنه كانت من المؤمنات السقيات التي هاجرت الهجرتين هجر إلى الحبث مع زوجها جعفر وحسبت لها الهجرة إلى المدينة لأنها جاءت لسنة السابعة قبل فتح مكة ونبي صلى الله عليه وسلم قال لا بعد الفتح يعني بعد فتح مكة وأخبر أن جعفر وأسماء وكل من هاجر البحث أنهم كتب لهم أجر هجرة فأسماء لما تزوج أبو بكر رضي الله عنه جاء إليها وهو كان خرج في المدينة فلما رجع إلى بيت عند أسماء من فعميث وجد عندها نفرا من بني هاشم لا شك أنها متحجبة او بينها وبينهم السدره لكن استنكر وجود هؤلاء النفر والنفر ما بين 3 الى 9 نفر, نفر يعني مجموعه النبي وهم قرابه بجعفر ابن ابي طالب لان جعفر ابن ابي طالب هاشم بني هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلهم جاءوا يطمئنون على ابناء اخيهم من جعفر ابناء أسماء من جعفر مثل عبد الله وإخوته الذين تركهم وخلفهم جعفر رضي الله عنه بعد وفاته في مؤتة فجاءوا وجلسوا عنده فلما دخل أبو بكر كره ذلك كره ان يرى نفرا عند أسماء هذه الصجر فبعد ذلك يقول ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما جلس معهم وانتهى المجلس هذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحبره قال لي رأيت كيس وكيف وكَرَّسُ ذلك ولا أعلم إلا خيرا يعني أسماء هي خيره ما فيها إلا خيره وما رأى أمر ريبة يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن الله قد برأها من ذلك يا بكر يعني أسماء اعلم أنها تقية نقية فلا يدخل قلبك أي ريبة ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن صعد المنبر يريد أن ينكر هذه فعل مثل هذه الحادثه فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يدخلن رجل على مغيبه يعني زوجها غير موجود بعد يومي هذا الا ومعه رجل او اثنان انتهى الحديث بصحيح مسلم فقال هؤلاء وبعض الشراح للأسف أخطأوا ايضا في شرح هذا الحديث قالوا معناه أن يدخل مجموعة من الرجال على المرأة المغيبة لا يدخل رجل واحد هذا خطأ في زمانه لأن أول الحديث يقول وجد نفرا من بني هاشم يعني مجموعة من الرجال فلو أراد النبي صلى الله قال ألا لا يدخلن إلا إن كانوا كذرا أو لا يدخل أحد على امرأة إلا وتكون جماعه أو قال إذا دخلتم عن النساء فدخلوا جماعة لكن فصل بين رجلين وقال لا يدخل أحد أو رجل على امرأة مغيبة بعد يومي هذا إلا ومعه رجل أو اثنان يعني من محارمها من محارمها يخالفون جنس الرجل الداخل إلا ومعها محرم بمحرم واحد أو اثنين ولا يخلو بها ولا يكون أيضا معه رجال أجانب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يدخلن رجل على امرأة إلا مع ذي محرم ألا لا يقنون رجل على امرأة إلا مع ذي محرم فعرفنا هذه الأحاديث أنها بينت ان أن الرجل, الرجل المقصود الثاني أنه مع ذي محرم قال لا يدخل إلا معه رجل أو اثنان يبين هذا فهم الصحابة عبد الله بن عمر العاصم الذي روى الحديث كما في مسجد أحمد وغيره يقول فما دخلت بعد ذلك على مغيبة يقول فجئت إلى فاطمة جاء إلى بيت علي رضي الله عنه فجئت إلى بيت علي رضي الله عنه فاستاذنت فقلت أتم علي الآن يريد أن يدخل البيت وفاطمة ردت علي رضي الله عنه وعليها السلام قال أتم علي قالت لا يقول فانصرفت ثم عدت بعد فترة فقلت أذن علي وكان علي قد رجع وجاء الى البيت فقالت نعم، فجاءه علي للعنوى أدخله ثم قال ما منعك أن تدخل أنا قريب آتي فقال وذكر له الحديث أن لا ندخل على مغيبة رجل إلا معه رجل أو اثنان من الرجل الذي انتظره عار؟ عبد الله بن عمرو العاص زوجها محرمها بل اعظم محرم عندها فما دخل الا بعد حضوره والا لذهب ذهب واتى باثنين من الصحابه ثلاثه ودخلوا اياه على فاطم وهم كلهم براءه واثيا لماذا انتظر زوجها ثم يلبسون بهذا الحديث هؤلاء الجهلاء حنقه ويدعون المحكم الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الرجل اياكم ان على النساء او قوله لا يدخل ادخل رجع المراه الا معادي محرم ولا تسافر المراه الا معادي محرم لانهم هؤلاء الذين يتبعون الشهوات يريدوننا ان نميل ميلا عظيمة ويريدوننا ان نظل ظلالا بعيده هذا الجواب على هذا الحديث وبقي حديث اخر يلبسون به وهو من أكثر ما لبس به في هذا العصر أيضا وأما الاحاديث الأخرى فهي سهل الجواب عنها وأنا لا أريد أن أطيل عليكم في المحاضر من الذي يلبسون به قول ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه الصحيحين أن الرجال والنساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون جميعا من إناء واحد فجاء هؤلاء جهله وقالوا من إناء واحد يعني يجتمع الرفاعي وسلم وأصحابه والنساء معهم ويغترفون من إناء واحد ما رايكم هل يتصور هذا عاقل يتصور هذا ان هناك إناء والإناء يطلق على الأنية الصغير يطلق على الأنية الصغير ما قال الرجال والنساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من حياض واحدة والحياض هي البرك الكبيرة ما قال رياض وهي الاشياء الكبيره لكن قال من اناء واحد ما معنى هذا معنى هذا انه اما يراد ان الرجل وامرأته يتوضؤون من اناء واحده كما بوب عليه الامام البخاري في صحيح فقال وضوء الرجل مع امرأته فذكر هذا الحديث وكما كانت تغتسل عائشه رضي الله عنها مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون يقتربون من إناء واحد وهو أكبر من الإناء قدر الحلاك كما جاء وهي تغترب وهو يغترب صلى الله عليه وسلم وتقول دع لي دع لي يعني اترك لي شيء من الماء اغتسل وهما يغترفان منه فهذا في غسل الرجل مع امراته كذلك في وضوء الرجل من امرأته مع امراته من إناء واحده لا بأس إذا ما معنى هذا الحديث هذا معناه الرجل مع هل قالوا لا بس ظاهره الرجاء النساء نقول من معانيه التي ذكرها أهل العلم أن هناك حياض وهي حياض واحدة عند المسجد بنيت ويوضع فيها ماء هذه الحياض الكبيره ثم يكون فيها شيء من الانيه القليلة إناء أو إناءين يأتون فيأخذ الرجل الإناء أو تأخذ المرأة هذا الإناء وتغرف به من الحياض ثم تذهب إلى ما يسترها فتتوضا ثم تعيد الآنية نفسها لا الرجل ايضا ربما أخذ هذا الإناء الرجل وغترف به وذهب به يتوضأ مستترا. وهذا يتكلم فيه العلماء في وضوء الرجل بفضل المرأة وضوء المرأة بفضل الرجل. فيستدلون بهذا على أنه لا يبطل أو لا ينجس الماء ولا يبطل الوضوء وأنه جائز أن الرجل بفضل المرأة أو بفضل الرجل. لأنها قد لامست الإناء ووقع من النجاه التي توضأت في الإناء. فلا يضرها ماء، فلا يضر الرجل إذا توضى بعدها وكذلك لا يضر المرأة إذا توضعت بعد الرجل مما وقع في الحناء من بقايا وضوء هذا هو الفهم الصحيح لهذا لا أنهم جميعا أن يستمعون على إناء صغير واحد لا يرقل يستمع عشرات من الرجال والنساء على إناء صغير هذا حمق الذي يفهم هذا الفهم هذا حمق أحمق وغرط في هذا الفهم إذا من فهم الصحيح وما لك بدليل أن عمر رضي الله عنه كما في المصنف لما بنى رجل مسجدا في المدينة وجعل له حياظا واحد يعني حوض واحد كما هو المعتاد في المساجد الأولى التي في زمن صلى فهو بنى المسجد واجعل حوضا واحد واجعل في إناء وإناء فجاء عمر وضربه بالزرة وقال اجعل حوضا للنساء وحوضا للرجال يعني الحمد لله وسع الله علينا في الحياض وليس في الآن الان في الحياض قال يجعل الحوض يختص بالنساء حتى يغترفون منه في الانيه ليس يشركهم احد في الاغتراف منه من هذه هي الحياض الكبيره حتى عزلها عمر رضي الله عنه لما توسع الامر للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر فعزل ابو عمر رضي الله عنه حياض الرجال عن حياض النساء وهو ما عليه المسلمين من ذاك الوقت إلى وقتنا هذا أن يجعلوا دورات يعني مياه يتوضا منها مستورين النساء والرجال أيضا يتوضعون من دورات مياه مستورة وهي تؤدي الغرض مكان الأقدمين يجعلون آنية في جانب الحوض يغترف الرجل منه ويذهب وتغترف المرأة وتذهب وهي متسترة فتذهب إلى مكان مستتر ثم تتوضا أو مكان عند فهة النساء وتتوضع وكذلك الرجال يبتعد عن اماكن النساء ويتوضا فالإناء ربما استخدمه الرجلين الجنسين الرجل والمرأة هي اخذه مره وهو اخذه مره هذا معنى يتوضؤون من إناء واحد كان الرجال والنساء زمن النبي صلى من اناء واحد جميعا من اناء واحد يعني ما يوجد لهم الا هذا الاناء يقترضون من كل منه يرد ثم يغترف من الاخر يرد فقد كانت هناك مثل الحياض وليست اناء ما يؤتي الا هذه القطره اليسيره كيف تكفي هؤلاء الجمع من اين ياتون بالماء اذن يقترفون اذن لما عرفنا انهم يقتربون من خيار كما جاء في حديث عمر عرفنا ان المقصود في الايه اجتماع الوضوء ثم شبهوا وقالوا عندنا امراه اجنبيه توضات مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ام قضيه كما في سنن ابي داود وسنن الماجه وفي الادب المفرد للامام البخاري رحمه الله وهو أن أم صبيها الجهنيه رضي الله عنها وهي مولاه عائشة يعني مملوكة عند عائشة يعني مثل بريرة التي كانت مملوكة عند عائشة مولاه لعائشة وكانت كبيرة في السن ايضا تقول ربما اختلفت يدي مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء نتوضع لتختلف تاخذ من غرفه هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه غرفه وهي مولاه وليست تتحجب لأن المغالي لا يتحجبن النساء المملكات التي يباع عنه ويشتري لا يتحجبن ولا يجوز لهم الحجاب كالحرائر فكانت تأتي وتتوضع تغرف من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يتركها تغرف من الإناء الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم وهذا من وضوء توضع بفضل الله لكن هم مجتمعين أمة يتوضعون ثم ليست امرأة من الحرائر التي يجب علينا الحجاب وكبيرة في السن وتقترب على قدر يسير والحديث أيضا ليس بذاك المشهور لأن داره على ابن خروبذ وهو التابع الذي روى عن أم طبيه وهو إنما وثقه ابن معين وابن حبان مع معرفة أن ابن معين وابن حبان ربما وثقوا المجاهيل فلم يروع عنه لا اسامه بن زيد ورجل آخر وهو فيه جهالة وليس له في سنن لهذا الحديث ليس لهذا الراوي فهذا الراوي حتى لو وثق أذن معين نعرف أن توثيق أذن معين خاصة بهؤلاء الذين في التابعين أنهم يتساهل فيهم وهذا بينه الإمام المعلم رحمه الله تعالى في التنكيذ وبيّن أن ابن معين ربما وثق المجاهير خاصة إذا كانوا في طبقات التابعين وكذلك ابن حبان وثقهم العجري وأما بقية ائمه الحديث لم يوثقهم ولذلك البخاري أعرض عن حديث أم سبيه فلم يخرجه في الصحيح وإنما ذكره في الأدب المفرد ثم ذكره في باب باب أكل الرجل مع امراته فذكر حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت آكل حيثا والحيث والتمر مع البر مع السم حيثا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر عمر فدعاه نزل صلى الله عليه أن يأكل معنا وذلك قبل نزول الحجاب فأكل تقول فأكل عمر فقول فمست يده إصبعي فكف عمر يده وقال حس ثم قال والله لو أطاع في كنا ما رأى كنا أحد يعني أيها أيتها النساء يعني أن تحجبوا عن الرجال الاجال ثم قال يا رسول الله احجب نساء فانه يدخل عليهن البر فادي ثم نزلت آية الحجج فشاهدنا أن أكلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من إينان واحدة فاذوب عليه البخاري باب اكل الرجل المعمر ثم ذكر بعده حديث مباشره حديث ام صبيح الذي نحن بصدده أنها كانت تختلف يدها مع النبي صلى الله عليه وسلم في اناء ولن يذكر انه في وضوء فذكر روايه تختلف عن روايه اسامه بن زيد الذي ذكر فيها انه وضوء هذه روايه ابن الحارث عن ابن خروبه عن ام صبيحه وذاك اسامه بن زيد عن ابن خروبه عن ام صبيحه فهناك ذكر اسامه بن زيد انه وضوء وهنا لم يذكر ابن الحارث انه انه وضوء فكان البخاري اختار روايه ابن الحارث لانه اوثق عنده و كانت تختلف يده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في طعام وكانت مولاته ايضا فكأنه يقول البخاري أن هذه المولات أيضا إن إن كانت غير مولات فاعلموا أنه قبل الحجاب وهذا الاشبه أنه حتى في لانه قبل الحجاب فما في لهم دليل فان قالوا انها ليست مولاة قلنا انه قبل الحجاب مع انه ورد انها مولات بن في روايه عند البيهقي لسند لا باس فهذا الحديث ايضا يخالطون به وبينا وجه الرد على شبهته والرجوع الى ما قدمنا في اول محاضرة لتحريم المخالطة المخالطه بحديث زنا العين وزنا الأذن وزنا الانف وزنا اليد وزنا الرجل وبعد النساء عن الرجال وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا من الأحاديث ايضا التي يلبسون بها أما خروج النساء إلى الجهاد بعض النساء فقد خرجنا بعض النساء مع محار نهلنا وإنما كنا يداوينا الجرحة والمعنى الجرحى هنا ليس الذي الجرح يسير وإنما الجرحى التي أصابتهم جراحة تقعدهم عن القتال جراحة شديدة و... ليس معنى أنهم يدوين هؤلاء جرحى يعني يلمسون أجسادهم مباشرة من غير حائل أو يتكشفون عندهم بعد نزول الحجاب أبدا بل بينهم وبينهم حائل وعلى قدر ما يعالجون به الجعب ويكونون مع محارلهم فهذا الذي كان إذا خرج بعضهن إلى الجهاد مع أنه قد جاء في الطبران وغيره بسند جيد لا بأس به حسن أن أم شريك استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج معه في الجهاد فقال لا لا يتحدث أو يقال بعدي اني أذنت لامرأة أن تخرج إلى الجهاد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته عائشة قالت يا رسول الله الرجال جاهدون فاخبرته أن لهم الأجر في الجهاد أفلا نجاهد؟ قال لا عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فعرف أنهن لسم من أهل الجهاد وإنما من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الجهاد فهن مع محارمهن وقله ولسبب معين حتى لا يشغل باقي الرجال السليمين الذين ليس بهم بعد لا يشغلوا بالجرحة ويتركوا القتال ونصرة اخوانهم إنما يشتغل بالرجال بالجرحة المرضى شديدي المرض يشتغل بهم من ليس عليه القتال اصلا يشتغل بنقط يعني تنظيف الجرح وربطه وعدم تركه ينزف وهكذا وهذا هو عقل اهل العلم اذا فهموا هذه الاحاديث وأما ما جاء بعد ذلك من احاديث ان امراه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم او شيء من هذا فنعلم منه اما قبل الحجاب او لا تكلمهم بالحجاب حتى من المراه التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم كان في عقلها شيء فقال انظري اي طرق او سكك المدينه حجتك بحاجتك ايش تريدين تستفي او تطلب حاجه لها والسكة كلها مار بها الرجال وبيمشي معها مجموعة ويكونون عن بعد عنه ولذلك أنت رضي الله عنها لما حدث بحديث يشبه هذا الحديث قال جاءت من الأنصار فخلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى خلى بها إن عزل قليلا عنها عن الرجال لأنه لا تريد أن يسمعوا كلامها والستاءها فسألت فقال إن إنكم ما عشر الأنصار أحب الناس إليه يقول, يقول أنت سمعت هذا لأنه كان قريب أنا وكان صغيرا في السن فقال اهل العلم لم يخلو بها بعيدا واحتجب عن الرجال لا انصرف قليلا عن الرجال حتى لا يسمعوا كلامها والستاءها للنبي الله صلى الله عليه وسلم وهي متحجبه متستره لكن لا تريد الرجال الباقين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون كلامها لانه كلام قد يكون فيه سر لا تريد فضحه ولا نشره والرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير من الستة في هذا فهذا هو مثل هذا الحديث هذا موطنه وهذا وضعه وهو للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لما قالوا أن الجارية من الجواري تأتي وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحجر وغيره وتنطلق به لحاجتها يعني قد تكون الجارية من جواري الأنصار قال صغيرة في السن أما امرأة بالغة لا لأن عائشة تقول ما مستت يده يد امرأة ولا يطلق لفظ امرأة إلا لمن بلغت من النساء وأما لفظ الجواري فهو لله لم يبلغه فالجاريه من جواري الانصار تاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به وليقضي حاجته ما يقضي حاجتها يعني صغيره ويش تطلب تاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تقول ابي اريد تمره او اريد ثمرات او عمر فلان يعطيني تمره هذه حاجة لانها كان يعني صغار من مثل الحلوى الان و النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم ينطلق مع الصغير والصغيره ويأمر بالرفق بهن بالصغيرات والصغار وباللطف معهم فهذا الذي يفهم السنة ويفهمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسون بهذا على الناس بهذا المشتبه الذي لم يعرفوا وجهه فيحمله على وجه غير وجه ويترك الأحاديث الصحيحة الصريحة بان المرأة لا تأتي, لا تأتي للرجال ولا تزاحمهم ولا إلى غير ذلك وأما سيدلكم بالأسواق طلَّنَ الأسواق كان ينزل بها النساء، طيب إذا نزلوا بها نزول عابراً، ولا تزاحن الرجال، واعلموا أن الأسواق ابغض البقاء إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابغض البقاء إلى الله الأسواق، واحب البقاء إلى الله المساجد، لأن المساجد معزولين النساء عنهم عن الرجال، ولا تتكلم في المرأة، ولا اسمع لها فوتاً، حتى لو أخطأ الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصفق لا تتبّع. حتى لا يسمع فوته. طيب يعني اخطا الإمام ما يجوز هذا؟ ليس هذا فيه إذن لأن تتكلم المرأة بدون خضوع في القول نقول لا فيه أمر يفهم, يفهم الإمام في الإشارة بدون صوت المرأة فنستغني حتى عن أنها تتكلف في أن لا يخبع قوله لأن صوتها مهما كان لا تستطيع أن تجعله كصوت الرجال فأمرها بالتصفيق ينتظر تضرب يديها بكفها على ظهر يدها فيسمع الامام فيتنبه ان هناك شيء او سهو او نسيان فينتبه للمصلي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انقص في الصلاه اخذ الناس او انه لما جاء متاخرا وابو بكر يصلي بهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم حتى صف خلف ابي بكر في الصف الاول فأخذ الناس في في في أخذ الناس في التصفيق في روايه التصفيق كما في صحيح اخذ الناس في التصفيق يضربون بايديهم على ايديهم الاخريات أو على افخاذهم هذا تصفيح وتصفيق تم فابو بكر رضي الله عنه كان يثبت في صلاته فثبت من كثره التصفيق فراى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وحمد الله انه جاء سالما لانه تاخر عند بني عمرو بن عوف يصلح لديهم ثم رجع ابو بكر القهرى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أشار له أن يبقى فلم يبقى رجع وتقدم النبي صلى واتم الصلاه وأتم الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم اخذتم في التصفير أو قال التصفيق من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنه لا يسمعها أحد إلا شفت وقال أيضا لهم إنما التصفيق للنساء يعني المرأة هي التي تصفق إذا ساء الإمام أو إذا أخطأ الإمام أو إذا نابهم شيء في صلاته أن تصفق المرأة إنما التصفيق للنساء ثم قال ما منعك يا أبا بكر أن تصلي بالناس إذا مرت؟ قال ما كان لابن أبي صحابه أن يتقدم بين إيدي رسول الله قل الله عليه وسلم. فعرف أن المساجد حد الى الله ليست كالأسواق التي يحصل فيها مزاحة والتي ينصب الشيطان لواءه عند السوق. لماذا؟ لما يحصل في السوق من قلة ذكر لله عز وجل واستغفار وتسبيح ولما يحصل من بعض الفتن من مزاحمة الرجال للنساء؟ فالواجب من المراه لا تأتي إلى السوق إلا معها محرمها حتى لا تزاحم الرجال ولا يختلى بها فكم من حوادث تقع كثيره في السوق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أبغض الدقاء الى الله عز وجل لما يحصل فيه من الخلطة وإن كانت عابرة لكن المرأة ينبغي لها أن تتقي الله وتحتجي باحتجابا ثاما ولا تتعطر حتى لا يجد الناس منها هذه الريح المعطره ولا تخفى في قولها مع البائع ولا مع غيره وتأخذ قدر حاجتها وتنفرط مباشرة وحدد أن يكون معها غيرها من الرجال ثم أيضا المرأة لا تكون من الشابات الصغار بل كما كان في عهد الصحابة رضو الله عليهم لا تخرج لحاجات المرأة إلا الكبيره والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء صلاة العيد قال اخرجوا الحيض والعواتق وذوات الخدور الى المصلى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين فقالت المراه كبيره نقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني احدانا او انهن ليس احدانا ليس لها جلزار هذه ذوات الخدور وهذا الجاسد ليس لهن جلابي لماذا ليس لهن جلابي لأنهن لا يخرجون أصلا لا يحتاجون إلى الجلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتعطيها من جلبابها أي من جنس الجلباب الذي عندها يعني عندها جلابي فقال أعطيها جلبابا إما عطية أو إعارة لمن؟ لذوات الخدور التي ما كانوا يخرجون لأنها مستغنيات عن الجلباب أصلا راقين في البيوت منهم ذوات الخدور هؤلاء الافكار الصغيرات الشابات وإنما الذي يخرجنا من الكبار حتى يقضين حوائجهن ويؤتون لهن بها فسمهن النبي صلى الله عليه ذوات الخدور والخدر هو ابعد مكان في البيت للمراه فسمهن النبي صلى الله عليه ذوات الخدور وهم الذين حققوا أيضا قول النبي صلى الله عليه في بيوتكم ولا يكون خروج لهن في السنه الا في ايام العيد يخرجون إلى المصلى متحجبات غير متعطرات وبعيدات عن مكان الرجال هذا هو الفهم الصحيح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولحديثه